أي شيء فدق الصخر أزاهيرًا نظيدًا أي شيء فجر الصمت عاصيرًا شديدًا أي شيء فدق الصخر أزاهيرًا نظيدًا أي شيء فجر الصمت عاصيرًا شديدًا حرر الإنسان فاستشرف آفاقًا جديدة حرر الإنسان فاستشرف آفاقًا جديدة القلب هدايات رشيدة، ونار العقل والقلب هدايات رشيدة. ما الذي وحده شملا كان أشتات بديدا؟ واداب الحق يجرو ظلمة الليل المديدا. ما الذي وحده شملا كان أشتات بديدا؟ واداب الحق يجرو ظلمة الليل المديدا. شاد لل ومنارات عديدة شادر للعلم صروحا ومنارات عديدة إن سنا أشرقت شمس الحضارات الفريدة إن سنا شمس الحضارات الفريدة بث في الدنيا على الإيمان والتق جنودا ولا كم زف شهيداً للمعالي أو شهيدا بث في الدنيا على اني واتق وجنودا ولك كم دفع شهيدا للمعالي او شهيدا الميادين جهاد وبطولات مجيدا. الميادين في النفتوحات عديدا ومحارب صلات وفتوحات عديدا قد قام العدل بين الناس احكاما سديدا وشاع الامن في الاوطان واحات الرغيده قد قام العدل بين الناس احكاما سديدا وشاع الامن في الاوطان واحات الرغيده انه الإسلام من إنه الفراديس السعيدة إنه الدين الذي على الدهر خلودا نور العقيدة إنّه, إنه نور عظيمة إنّه الإيمان إنه نور عظيمة قدمت لكم هذه الأنشدة من موقع شبكة ملامح.